قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأذكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانطلبوا صاغرين وألقي السحرة سادرين